أهلاً كارولين، كيف حالك؟ أهلاً بك يا نيك، يا لها من مفاجأة رائعة أن أراك اليوم لم نلتقي منذ فترة، أين تعملين الآن؟ أعمل في الصحافة، وأنت؟ أنا بدأت عمل الخاص في مجال الإنشاءات هل قابلت أحداً من زملائنا مؤخراً؟ نعم، قابلت ديفيد منذ شهر تقريبا وكان مرحاً وضريفاً كعادته هل يمكنني أن اخذ رقم هاتفه؟ بالطبع، ها هو، هل تذكرين كاثرين؟ هل تقصد كاثرين الطويلة؟ نعم، التي تخرجت من قسم الاقتصاد بالطبع، نحن ما زلنا على اتصال، أعتقد انها ستأتي إلى الحفلة اليوم مفاجأة رائع يرى يقابل، يلتقي فترة يعمل الآن الصحافة خاص عام مجال الإنشاءات زميل زملاء مؤخرا شهر يوم أسبوع عام سنة تقريبا مرحا ظريفا هاتف هاتف محمول يتذكر يقصد يعني طويل قصير يتخرج قسم الاقتصاد ما زال لا يزال على اتصال يأتي حفلة اليوم أمس غدا